بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ا كتاب أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ العزيز بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ العزيز حَمِيدِ اللَّهِ الذي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْسَلًا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْسَلًا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ, ويهدي من يشاء يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وَلاقدَدَ أَقْسَلنا مُسَ بِآياتنَا أَن أأَخْرِرجِ قَْمَكَ مِنَغجُلُمات إلا النُور وَذَكِهُ بأَياامِ الل وَلَقدََ إِ فِي ذَلكَ لآيات لكُ لِصَبِّ شَكون وَإِذْ قالَالَ مُسَالِ صَوْمِهِذ كُرونِ عَمَةَ اللهَِّ عَلَكُمْ إِذْ آأَجَكُم مِن آالِ فِ الرعَوونَ يَسُمونَكُمْ سُأَل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 يسومونكم سوء العذاب وَيُذَبِّحُونَ أبلاءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وفي ذلك بلاء رَبُّكُمْ عَظِيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد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 لم يأتِكُمْ نَبَاءَُّذن مِ قَدنِكُم قَوْمِنحِ وَعَاد وَثَمُودَ والَّذينَ مِ بَدِهِم لا يَعلممُم إَِّ اللهَّ والَّذِينَ مِ بَدِهِم لا يَعلَمُم إَِّ الله جاءتهم رسلهم, جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم فردوا ايديهم في افواههم وقالوا ان إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ وَإِنَّ لَنَا فِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبَ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى مسمى قالوا إن انتم الا بشر مثلنا تريدون قالوا إن انتم الا بشر مثلنا تريدون تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فأتونا بسمطان مبين تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسمطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده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 وَمَا لنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَمَالَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا وعلى الله, وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا وقال الذين كفروا لرسلهم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 فأوحى إليهم ربهم لا نهلكن الظالمين ولنسكننكم الاضمن بعدهم ولنسكننكم الاضمن بعدهم ذلك لمن خاف مقام و خاف وعيد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 صديد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميته يَتَجَرَّعُونَ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم مَثَلُ الَّذِينَ اقْتَرَحُوا شَيْئًا فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ, في يوم عاصف لاَ يَقْدِرُونَ مِمَّا كسبوا على شيء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 الله خلق السمواتِ والأرضضَ بحّ إ شَأُز بهبكُم ويأتِ بخَلق جديد إ شأز بهبكُم وأتِ بخلق جديد وَماذ على الله بعزيز وَماذعَ الله بعزي وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا اننا كننا لكم تبعا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا اننا كننا لكم تبعا إِ كُا لَكُم تَبَكَهَل الأأَنتُم مُغْنونَ َّا مِن عَذاابِلَّهِ شَيْ إَِّ كُنا لَكُ قالوا لو هدانا الله لهديناكم قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص سواء علينا اجزعنا صَبَغْنَا مَا لَنَا مِن محيص. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ فَقَالَ الشَّيْطَانُ قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كانَانَ لِيعَلَكُم مِنْ سُلطَالٍ إِللاا أَ دَعتُكُمْ فَسْجَدنتُملي وَمَا كانَ لِيعَلَكُمْ مِنْ سُلطَالٍ إِللاا أَ دعَعتُكُمْ تَسْتَجَدتُمْ ل فَدَ تَلُمُون وَلُمُ أَ فَرَأَيْتَ تَلُومُنِي وَاللَّوْمُ أَنفُسَكُمْ ما أنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا إِ كَفَتُ بِمَا أَشْرَُّمُونِ مِ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وادخل الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تَكَيفَ بربَ اللهَّ متىَلَ كلمَة طبَة كشجرةِ طَيبَة أأَصلها ثابت ألم الله مَتىَلَ كلمَة طبَة كشجرةِ طيبَة أأَصلهاَا ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتيان كل حين بإذن ربها تُعْطِي انْقُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمثل كلمةة خبيتَة كشجرة خبيتَة جتتتم تووقِ الأضضمَا لَ مِ قَاب وَمت كلمة خبيثة ثَبِّتُ الله الذينَ آمَنُوا بالِالقَوول التَّابِتِ ف الحياتةِ الدُّنْييا وَفِيآخِه ثَبِّتُ اللههُ الذينَ آمنُوا بالِالقَوول التَّابِت في الحياةِ الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله مَا يَشَاء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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْتُمْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَّنَا قُلْتُمْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ كللِّ عِبادَ الَّ بينَ آمَنُوا يُوقمُ الصَّلَةَ وَيُم فِقومُومَِّا رَزَقُناَاهُم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 فأخْرجَ بهِهِ مِنْ التَّمَراتِ رِزقَلَكم وَوسَخّرَ لَكُمُكُكَرِ تَجرِيَك البَحرِ بأَمرْه وَسَخرَ لَكم الأأَنهَا فَأخْجَ بهِهِ مِن التَّمَراتِ وَسَخلَكمُأَنه وَوسَخخرَرَ لَكمُ الشَّسَ وَالْقَمدَ إبَ وَسَخخرَرَ لَكمُ الشَّسَ وَالخَمَدَ إبَ وَسَخخَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إن الإنسان لظلوم وَإِذْ قالَا إبْهِي مَُّجِ عَ هذاَدَلدَ آمامِنَ وَجُوبِنِي وَبَنِيَ النَّعبُدَ الأصْنام وَإِذْ قالَا رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَا مِنَ النَّاسِ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ لِي فَإِنَّهُ مِنِّي ومن عصاني فإنك غفور رحيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رَبناِ إني أسكنتُ مِن دُّة بوااد غَيْرِ ب زَرعَِّ ي دَبَيتِكمُحَرّم رَبناِّ أسكنتُ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم ربنا انك تعلم ما نخفي وما, وما يخفى على الله من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 الحمد لله الذي وهب على الكبر اسماعيل واسحاء ان ربي لسميع الدعاء ان ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر يقوم الحساب رَبَّ نَبكِرلي وَلِوَالِدَّ وَلِمُمِّنينَ يَومَا يَقوموم الحِسًا وَلَا تَحسَبًا النَّ اللهَّه غافِنَ النَّ يَعَّل الظالِمُون وَلَا تَحسَبًَا النَّب اللهَّه غافِنَ عََّ يَعَّلُ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا فَيَقولَّينَ غَلَم رَبنَا أَخِن إِلَ أَجٍ قَريبٍ نجِبد عَْوَتَكَ وَنَتَّ بِعموسُ فَيقولُ أأَلَم تَكلُ أَقُصَنتُم م قَدهُ ملَكُم مِن زَوَال أَلَم وَسَكَتُمْ فيِي مَسكِن الَّ بينَ وَلَمُ آافُسَهُم وَسَكَاتُمْ في مَسكِن الَّ بينَ وَلَمُ آكُسَهُمْ وَتَبَييَنَ لَكُمْ كَفَ فَعَناابِهِم وَضَرَبنَ لَكُمُ الأأَمْثَال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 ان الله عزيز ذو انتقام ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات يوم تبدل الارض وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَضَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يومئذ في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم لِيَجْزِ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ لِيَجْزِ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, الله سريع الحساب هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ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 احذ وليذكر اذن الالباب ديم الله كون ريت من موق الطريق الى الله